الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين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 بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سباحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمغدودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوى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 فإذا جاءت الطانة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وانما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسالونك عن الساعة ايان موعدها